سيد بكتور طبعا من مشاكل وأمراض أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اليوم ربما في ساحتنا الإسلامية في حياتنا الإسلامية نجد أن هناك من يقدس الشيخ هناك من يقدس بعض العمة وينسب لهم العصمة حتى أن ابن عربي قال يعني أنه تلقى فصوص الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة كيف يمكن هنا المقاربة أو بين بينما فعله أهل الكتاب وبين ما يفعله عدد أو جمهور من المسلمين هو فعلا هذه الآية وأمثالها تحذرنا أن نفعل مثل ما فعل من كان قبلنا القرآن نسمينا احنا امة الصراط المستقيم نقول كل يوم على الاقل سبع عشر وتمرة في الصلوات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني احنا لنا طريق والمغضوب عليهم من الله والضالين لهم طريق اخر فلا يجوز ان نتبع طريق هؤلاء وذلك ابن التيمية له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم واخده من الآية لأنه بتقول الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوبة لا لهم صراط وهؤلاء لهم طريق فلذلك حذر من أن نتبع هؤلاء فإذا سرنا وراء ورا هؤلاء هؤلاء أصابنا ما أصابه نحن عندنا أيضا من متعصبة المقلدين لأئمة الفقه من يرى إمامه كما يقول إمام عز الدين بن عبد السلام يرى إمامه وكأنه نبي يوحى إليه يرى ضعف أدلة إمامه ومع هذا يأخذ بقوله ويقول قل ضعيف و... ولا يجد دليلا عليه يستدلم دليل حديث ثبت أنه ضعيف أو لا أصل له أو موضوع ومع هذا يأخذ ب... فأنكر عز الدين بن عبد السلام على أصحاب المذاهب هذا الأمر الأئمة كلهم حذروا من تقلدهم وقال خذ من حيث أخذ لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد كده والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ومحريف يقول العلمنا هذا رأي فمن جاءنا بأحسن منه قبل الله لم يدعي أحد منهم العصمة لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في حد وحي إليه ووحي يوحى بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا لا أحد كلهم بشر يصيب ويخطي صحيح حتى وإن أخطأوا فهم مأجرون أنهم دلغوا مرتبة للسهاد وتحروا فهم لا ذنب عليهم إنما الذنب على من عرط يعني ضعف أقوالهم وضعف أجلتهم والسبعان هذا في الفقه في السلوك نرى أيضا المتصوّفة يجعل أحدهم شيخه كأنه نبي يعني واحد أعرف واحد يعني وأنا في شبابي كان متصوّفا وأتكلم عن شيخه وكذا بعدين كنت أخذ شيخك ذا بيقوله إنه بياخد أفيونه وكذا اللي يأخذ علّله هو عنده كشف معين يعني فرأى هذا مباحا ثم لا هذا الأحكام ما فيش فيها كلام من ده لأن التربية تقول له من قال لشيخه لما لا يفلح لا يفلح لا تقول لما معين الصحابة كانوا يعني أحيانا يعرضوا لما سيد عمر لما بعث أبي هرامل من قال لا إله إلا الله ورسول الله الناس يتكلون خليهم يعملون قال له خليهم يعملون نظل عند رأيه ف نحن في صفوف التصوف كثيرا ما الرب المريد كما قال المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسق وعند الصوفيه كلها ما يعترض انطرد ومنباح راح يعني اللي بيحب السر حتى لو شفت حاجه يعني يعني يكتمها ولا لا تقول هذه اشبه بالتخ والحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله